بسم الله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد الخاتم النبينا وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإسلام إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام فهذه الحلقة الحادية والستون بعد المئة من حلقات من أحكام القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى وقاتل في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا وَلَا تَعَتَبُوا الله لا يحب وَتَدِينَ في هذه الآية أمر الله عز وجل إبادة أن يقاتلوا في سبيل الله من يقاتلهم وأن لا أعتدوا على أحد بفعل ما لا يحل من تمثيل أو تنكيل أو قدر بأهد أو ما أشبه ذلك ثم قال وقتلهم حيث ذقفتوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين في هذه الآلة مر الله تعالى أن نقتل المشركين حيث وجدناهم حيث تقفتموهم أي وجدتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم يعني أخرجوهم من جارهم كما أخرجوكم منها أي كما أفزوكم من جاركم والفتنة أشد من قتل يعني السد عن سبيل الله الذي يقوم به هؤلاء المقاتلون من الكفار أشد من قتلكم إياهم فأنتم إذا قتلتم قتلا فإما أن يكون معذونا فيه او لا فإن كان معذونا فيه فلا فيه فإن كان غير معدون فيه فإنه أشد فإن الفتنة أشد منها، بما يتركب على الفتنة من سوء العاقبة وشمول المذرة ثم نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله عند مسجد حرام والمسجد حرام هو مسجد مكة المراد به هنا مسجد كعبة والعندية تقتري اللون قاتله في حما هذا المسجد وهو ما أدخلته حدود وقول حتى أقاتلك فيه حتى بغاية ألا تقاتلوهم إلى أن يقاتلوكم فيه أي في المسجد الحرام أي فيما عند المسجد الحرام على التابير الأدق فإن قاتلوكم عند المسجد الحرام فاقتلوهم وتأمل الفرق بين التابيرين إن قاتلوهم إن قاتلوكم ولم يقُل فقاتلوهم قال فاقتلوهم وهو أشد وقعا من المقاتلة فإن انتهى إذا قاتلتم بقتلوهم كذلك أجزاء الكافرين أي مثل هذا هذه المجازات يجزاء الكافرين في هاتين الآيتين من الأحكام والفوائد فيهما في هاتين الآيتين من الفوائد والأحكام الإخلاص لله عز وجل لقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله والمقاتل في سبيل الله والذي يقاتل لتكون كلمة طوال العليا لا يقاتل رياء ولا شجاعة ولا حمية ولا من عجل رميمة أو غير ذلك من أمور الدنيا وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل يقاتل الشجاعة ويقاتل حمية ويقاتل دوراء مكانه أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة طواله العليا فهو في سبيل الله ومن فوائد هذا الآثم وأحكامه أنه ينبغي ذكر ما يعيننا على الفعل. هذه الجملة فيها أفراد لقتالهم. يعني كما كانوا يقاتلونكم كل فلكت قاتلوهم. من فوائد هذه العادة الكريمة أن من لم يقاتلنا فإننا لا نقاتلوه ولكن المفهوم كما يقولون لا, لا عموم له إذ يصدق بسورة وعلى هذا فيحمل هذا المفهوم على الكفار الذين بيننا وبينهم بين الذين بيننا وبينهم آهد لا يرحلنا أن نقاس لهم مستقاموا لنا وليعلم المعاهدين على ثلاث أخسام بس من لنا وبقوا على أهدهم ولم نخف منهم خيانا فهؤلاء يجب إثناء لهم لقيم الله تبارك وتعالى فمن استقاموا لكم فاستقيموا له وقسموا نكذ عهده وغدر وخان وهذا يجب أن يقاتل لقيم الله تعالى ألا تقاتلنا قوم نكثوا عمانهم وهم بالخراج الرسول وهم بدعوكم ولا مرة أتخشونهم فالله الله أحق أن تخشوا إن كنتم ممنين قاتلهم وعدهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قلوبهم ويث ويثباد قلوبهم القسم الثالث من من بينا وبنهم عهد من لم يستقيم من لم يستقيم لنا على وجه الأكمل بالواهر كلامهم، بالواهر حالهم الاستقامة، ولكن من خاف من رضى منهم، فهنا فهؤلاء ينبذوا إليهم العهد، ويسارحون بأنه لا عهد بيننا وبينكم ومن فائد هذه العهد الكريمة وأحكامها تحريم العدوان. حتى مع كفار يقوله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا حب المتجين فمن اعتدى على كافر معاهد أو غير معاهد فقد وقع في نهى الله عنه حتى إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن نمثل بمن ظهرنا عليه من الكفار فقال ولا تمثل ونهى عن قتل الصغار فقال ولا تقتل وليد لأن ذلك من العدوى إذ أن التنثير لا ضرورة إليه وقتل الوجان الصغار والنساء ومن لا يقاتل لا حاجة إليه ومن فائدة هذه العزة الكريمة وأحكامها إثبات المحبة لله عز وجل لقوله والله لا يحب المتدين إن لقوله إن الله لا يحب المتدين ووجه ذلك أنه لو لم يكن له محبة لم يكن لهذا أنه فائدة فإن نفع محبته للمتدين يدل على إثبات محبته للمقصدين، وقد جاء ذلك مصطفى به في كتاب الله عز وجل، والمحبة صفة من صفات الله تعالى تقتضي الإثابة والإنعام والإحسان، وليس هي الإثابة. كما فسره فسرها به بعض الناس لأن الإثابة فرع عن الرحمة نعم لأن الإثابة فرع عن المحبة ومن فوائد آيات تحريم الاعتداء من وجهي وجه الأول أنه عنه يقوله لا تعتدوا رجل أول أنه عنك في قوله ولا تعتدوا والوجه الثاني في قوله إنه لا يحب المتدين أما الآثة الثانية ففيها من الفوائد وجوب قتل من ولعل الوقت قد واقت فنؤجله إلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته